كتاب متشابه مثاني تقصه منه دلود الذين يخشون ربهم ثم تلين دلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وَمَن يُضْلِلَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ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 ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضبنا للناس في هذا القرآن من كل مثل من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآن عربي غير ذي عوج لعلهم يتقوون وَبَثَّ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلٌ سَلَمٌ لِّعَدْلٍ وَرَجُلٌ سَلَمٌ لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلِ اكْتَسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مَنِ يوم القيامة عند ربكم تختصمون